TAHFID SURAH AL-JIN Artinya Jin Terdiri dari 28 ayat Bismillahirrahmanirrahim قل أوحي إلي أَنَّهُ استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إِنَّا سمعنا قُرْآنًا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن تَقُولَ الْإِنسُ والجن على اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كان رجال من Węsâne w برجال من الجن فزادوهم młood ludzi w كما dźwięku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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَىٰ إِن كُنَّا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن برب به فلا يخاف بخسو ولا رهق، وأن منا المسلمون ومنا القاصعون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا Qul, inni la amliku lakum daran, wala Rashada Qul, inni la yujjirani minallahi ahad Walan ajd min dunihimu ltahadan Ile bala rumina woli salati wamay sila wora sola fa فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ لامون من ادى عَدَدًا قُلْ و أَدْرِي قل ان tu aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَصَالٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وأحصى كل شيء عددا